وَيوم نَحشرُهُم جميع ثمُم مَ نَقول للِْملائكَةِ أَه أُولياكم يعبدون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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إفك مفتر، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَهُ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْب هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحم وطريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف لألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب ولنعام مختلف لألوانه كذلك إنما يَخْشَى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب وَلَا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا وَلَا يخفف عَنْهُم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وَهُمْ يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر رجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات ولرد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 قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن وَل إِن زَلَت إنْ سَكهُمما مِ حَدم مِم بعده إنهُ كانَانَ حَليمًا غَفُور وَأَقسَموا بالاللههِ ججههْدَ أيمانَِهِم لإِ جاءهُم نَذير لا يكُ الن آهدَ مِنحْدَلمَم فَلَماا جأَهُم نَذير مَا زَادَهُم إلَّا نُفور إاسْتِكْبَ ف الْررضِ وَمَكْرَ السَّء وَلَا يَحيقُ الْ المَك السَّءُ إلَّ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 ولو يواخذ الله النَّاسَ بما كسبوا ما تَرَكَ على ظَهْرِهَا من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين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 وَجَعلنا منِن بَْ أيديهمْ سُدَّ وَمنِن خَفِهِمْ سُدًّا, ومن سداً فَأَغْ شيءيهُ فَهُم لا يُبصِرون وَسَواءٌ عَلَيهِم آ ذَرتَهُم أَمْلَمتُ ذِرهُم لاَا يُمِنون إنما تُمْ ذِرُ منن التَّبعَ الذِكر وَخَشيَرُ الرَّحْمنَ بالِالْغربِ فَبَشِّرهُم بِمغْفَِة وَأَجرْ كريم إنا نَحْنُ نحل الْمَتَ وَنَكتُبُ مَا قَدمُ وَآثَارَهُم وَكلل شيءَءَ حصَينهُم فيِي إم مِ مُبين وَضْرِبَ لَهُم ث نَصْحَابًا الْ القَريَةِ إِذ جَاءه الْ المُررسَلون إذ جاءه الْ المُرسَلونَ إذَ رَرسَلناَا إلَيْهِ مُثْنَي فكَذَّبُهُماَا فَعزززْنَا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 قالوا ان تطيرنا بكم لا ان لم تاتهو لنا رجما انكم ولا يمسنكم منا عذاب ليم قالوا طائركم معكم اي ذاكرتم بل انتم قوم مسرفون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 إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ صدق الله العظيم